بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع دع الياكِب، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام, مسكين ولا يحب على طعام المسكين. المصليين الذين هم عن صلاتهم ساهون فولل للمصليين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون الماء الذين هم